لا يطغى كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجوع ارايت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لمسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فد عونادية فد عاد هو سد عزبانية كل لا تطعه وَ يده